بسم الله الرحمن الرحيم بنابه خداي بخشن دو مهربان يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم اي پغمبر تو با سيش تغل حرام دكيت كه خدا بوي حلال کردويت لا تبايت باو كارا هاو سركان درازيب لكاتيكدا هر خدا خوي خوشبو بو مهربانا قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم براستي خدا هلوشان نويسو عند كانتاني بابريار داون باوي كفارتي بدن او خدای کجورتانو بشتیوانو یارم تی درتانا هر آویش ذات یه چی زاناو دانای. و اذ سرضا نبی یلی بعضی فلما نبأت به و الله عليه عرف بعضه و عن بعض فلما نَبَّأَهَا به قالت من أَنْبَأَكَ هذا قال نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الخبير كاتك بيعمبر قصي شينهني لا يهندك لا خير عنا كان يدركند دايك حفصبو جا كاتك اویش بس كي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلی لدائک حفصہ کرد دربارے درکان دنی نیہن یاکا دائک حفصہ پرسی چه ام حوالی پی گیان دیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متی خدای زانو آگا ملی آگا دار کرد امتن ایت الدرباری الرداوی چے تایبتیا نجانی پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم کلکتابکانی سیردا باسکراو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 اگر هر دوك تان توبو پشیمانی بکنو پشمانی و بگرن و بولای خدا او باشه چون که دلکان تان لخشتا چوب و ترعذاب خو اگر پشتی یک بگرند بگرن دشبه پیغمبر او چاک بزانن که خدا خوی یاری داریتیو هر وها جبرایل و ایمان دارا چاکا کن فرشتا کنیج لو دوا پشتیوانن بوی عسى رفبه وطلقكن كن يبدله أزواج خيرا, خيرا منكن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكران اگر پیغمبر طلاق تان بدات او نزیک خدا هاو سرانی چاک تر لا ای و پی بخشیت مسلمان وبا وردار ملکتی پر وردگار زوله له پشیمان خدا پرستو دین دار روج ووان یا بیرو هوشیان لکار دایو سرنجی درس کروانی خدا ددن هر وها او افرتاله هایانا بی ونو هایانا کچن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 ایو کسانی ای که باورتان هیناوه خوتان و کسو کارتان بپارزن لآگریک کسو تمال یکی خلچیو برده سرپرشتیاری او دوزخو آگره جور فریشتی کن که زور دل رقو تندو تیجن نا فرمانی خدا نا کن لحیج شتیگ ده پیبداتو هرچی فرمانی چان پیبدرید انجامی ددند يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أيها ببا وربون أمرو هيچ پا كان يغمكن چونك أيها براستي تنها پا داشتي أو كارو کر دوانة كأنجام تاند دا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 ای وقت تو بود پشیمانی چی پختو دل سوزانه و روب کنه خدا نزیک پروردگار تان لهلاو گناه کانتان خوش ببی تو بتان خات باغ کانی بهش تو که تند هار ربار بچرد رخت تو کش کانی دادروات روز خدا به اواني آوانی دان خجالتو شرمزار تو شرم نور رو رونا چیان ددروشیت تو دیت و دتشیت ل بردمو و دلین بروردگارا امنور رنا شمان بو زياد بكولي مان خوش ببه چونك براسي تو د صلات د بسر هموش چكدا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اي پیغمبر كوش اشبكوا بتنجد كافر ودور وكانو او نشوين ياندو زخه اي ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامرئه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل دخلا النار مع الداخلين. خدان مونهنا وتواباجني نوح لوط بوأني بو كبابا وربن كأودعافرتا دو دوبن دي تاكوباتي إيمبون كتي خيانة ينذكرن بوي باوريان بينبو غيبت دكردن قالت ين اثروا پیغمبرانا في رياي هاوسركان نكوت لقي امد بوجنان بتننا واغريذ زخوا لقل كدس من الناوي وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون اذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنه وَنَجِّنِي من فرعون وعمله وَنَجِّنِي من القوم الظالمين. <تصفيق> لا لا يخوت لبهجده مالكم بودروز بكا تابر بدي دارد شاد ببو لدست فرعون كارو كردوي رزقارم بكو لدست ام قوم استمكارش دربازم بكا ونظنا بنت عمران التي احصنت سرجها فنفخنا فيه من روحنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وقث به وكانت من القائلين. أروها <تصفيق> هنا وتواب مر كشي عمرانيش كدا خوي بفاشي راجرت. إمش لو الروحي كبدست مانا فومان بيداكرت. عوش باوري تواوي هبو با گفتارو فرمان اكاني پر وردگاريو هميشو بردوام ملکتو فرمان بردارو خدا ناسو نزا كار